كانت إسطنبول حاصمة لعدة دول عبر تاريخها الطويل توجد فيها أماكن تاريخية وسياحية كثيرة كأنها متحف مفتوح واشتهرت بجمال طبيعتها أيضاً ومن أهم الأماكن المشهورة فيها